أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م يحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فِتْنَةً الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا المنافقين. الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبز فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ، وَجَعَلْنَا فِي ذريته النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّ انه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 فمنهم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم سالتهم نزل من السماء ماء ان فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن من بعد موتها لا الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعقلون، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لهو ولعب، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين.